ما ليس لك به علم فلا تطعهما إلينا مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تأملون والذين آمنوا وأمن الصالحات ندخلنهم في الصالحين ومن الناس من يقول آمنا بالله فإذا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 نَأَوْهُ وَأَصْحَابَ السَّفِينَةِ وَجَعَلْنَاهَا آيَةً لِلْعَالَمِينَ اللَّهُ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ مَلِكِ يَوْمِ الدِّينِ إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين وإبراهيم إذ قال لقومه اعبدوا الله ذلك خير لكم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 قل سيروا في الأرض كيف بدأ الخلق ثم الله ينشئ النشأة الآخرة إن الله على كل شيء قدير يهذب من يشاء إليه تقلبون وما بمحجزين في الأرض ولا في السماء إن في ذلك لآيات للقوم يومئذ وَعَلَى إِنَّمَا التَّخَطُّبُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أُوْثَانَمْ مَوْدَةً بَيْنَكُمْ مَوْدَةً بَيْنَكُمْ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا ثُمَّ يَوْمَ بعضكم ببعض وَيَلْعَنُ بعضكم بعضا ومأواكم النَّارُ ومأواكم النَّارُ وما لكم من الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم إليك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ف الحكيم ووهبنا له اسحاق ويعقوب وجعلنا في ذريتهن نبوءة والكتاب من الصالحين ولوق نبقى لقومه إنكم, إنكم لتاتون الفاحشة ما سبقكم ما سبقكم بها من أحد من العالمين أينكم لتاتون الرجال وتقطعون السبيل في ناديكم المنكر فما كان جواب قومه إلا أن الله إلا أن الصادقين قال رب صل على القوم المفسدين ولما جاءت رسلنا إبراهيم بالبشرى قالوا قالوا اننا إلا مَرَاته كانت من الغابرين، وَلَمَّا نَسْجُوكَ وَأَهْلَكَ إِلَّا الْمَأْتَكَ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ إِنَّ مُنْزِلُونَ آلَ هَذِهِ الْقَرْيَةِ رِجْزًا مِنَ السَّمَاءِ مِنَ السَّمَاءِ بِمَا كَانُوا يَفْسُقُونَ وَلَقَدْ تَرَكْنَا مِنْهَا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 قَوْمَهُ شُعَيْبًا فَقَالَ يَا الله اعْبُدُوا اللَّهَ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ اليوم ولا في الارض مفسدين فكذبوه هُمْ لَا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 وَإِنَّ أَوْهَنَ الْبُيُوتِ لَبَيْتُ الْعَاقِبُتِ لو, كانوا لو كانوا الكتاب وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفهشاء والمنكر ولذكر الله أكبر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون